Şarif tamam mı? Evet Bismillahirrahmanirrahim. Evet Maide suresine başladık elhamdülillah. Tamam mı? Eccan suresi. Evet bismillah. Evet göbekten Allahu ekber. <Sessizlik> Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Mallik Yümdin, İyak nəbûd ve İyak nəstâgin. o sıratı müstaqim, sıratı eldîn عليهم, gair el عليهم ولا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ yaa ayuhi ladin amanu la tuhulu shaa'ir Allahi, wala shahr al haram, wala shahr al haram, البيت الحرام يبتغون فضلا من ربكم فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستأذوا ولا يجرم أنكم شنأن قوم أنصدقون عن المسجد الحرام أن تعتدوا ve tağanu al al birr ve taqwa, ve la tağanu al al ithm ve حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا لغير الله به والمنخنة والمنخنة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع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 ال يَوموم أكمَ تُلَك دِك وَأَتمَم تُ عَكمُم نِعمَت وَأَتمَم تُ عَلَكُم نِعمَتِ وَضِي تُلَكُم الإِسلامين فنَ يَطُ الرَّ فيِي محْمصَ غَير متجَ الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحِلَّ لهم قُل أحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله فكُلوا مما أمسكنا الله عليه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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ أُجُرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ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 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجل وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لمستم النساء فلم تجدوا مَا أنفتم فتيمم فتيمم صعدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد لي يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وذكروا نعمه الله عليكم واذكروا الله واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور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 يا أيها الذين آمنوا ذكرون عمت الله عليكم إذ هم قوم أي يبسطوا إذ هم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Allahu Akbar. Ekber Semih Allah-u Liman Hamida Allahu u Ekber Ekber Allahu Akbar. Allahu Rabbil 'Alamin, ar İyâke na'abud ve iyâke nasta'in İhdina الصırاط المستقim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قَالَ قَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عشر نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وآتيتم الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وَآمَاتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرتُمُهُم وَأَقَُُّم اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا اللَأكَِّرًا النَّعَكُمْ لَ كَِّرًا نَّعَكُمْ سَي آاتِكُمْ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 ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم ونسو أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 وللله من كل السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء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 إذ جعل فيكم آباء وجعلكم ملوك وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا وَلَا تغتددوا على أدباركم فتنقلب خاسرين. قالالُوا يَمُ سََّ فِيهَا قَوْم جَببرينَ وَإِ وَإَِّ لََّ دُخلَهَا حَت يَخْرجُ مِنََّا فَإِن فَإ يَخْرجُ مِنهَا فَإِنَّ, فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده